بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعلنا لهتا إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وَإِذْ طَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آثَارِ هَتْكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إلا أَوْنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي فَلْ لَمَّا يَذْوْقُوا عَذَابَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ وَهْهَابَ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَليرْتَغُوا فِي نَسَبٍ جُنْدٌ ما هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو لُوتَ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ أَحْزَابٌ إن كل لله كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب يَصْبِرُ على مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَنِيْدًا إِنَّهُ أَوَابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهلتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف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 إن الذين يظلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء ولرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في لرم أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته, ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الباب ووهبنا لداود سليمان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 وَ خَرين مقرنينَ في نصففد هذا عق أ فَمنونَ وَسِكذِ غَير حساب وَإ لَ عِندنا نزُلف وَحسْنَم آاب وَذكُرع ببدناأَّوب إ الناد رًا إذ نادى ربه أني مس لي الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فوهبنا له أهله وبث لهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الباب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 واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي اليد ولبصر اننا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا من المستصفين لاخيان واذكر اسماعيل واليسع وذن كلُ مِنَ لَخيَار هذا ذِكرر وَإِن للِمَُّقِينَ لَلحُسْنَمَ آابَ جََّةِ عدْلّ فَاتَّحََ لهُم لَوابَ مُتكئينَ فيِيهَا يَدْرُونَ فيِيهَا بِفَكِهَةٍ َثَةِهُ وَشَابَ وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاضين لشر مآب جهنم يصغونها فبيس المهاد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 أتخذناهم سخري لم زاغت عنهم لبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من الله, إلا الله الواحد القهار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 انا نذير مبين ان قال ربك للملائكه اني خانق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون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 وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ